بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا أحسن تقويم <تضحيح> ثم رددناه أسفل سافلين إلا الأن وَالَّذِينَ حَامُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُورٍ وَمَا يُكْتَبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ